دارت راحها فوق أعناق العيدا واستصالت أرواحهم كف بالرداء حامت صنف الموت في أرتالهم قد انشابت عن نيابها لن تبرداء دارت راحها فوق أعناق العيداء واستصالت أرواحهم كف الرداء حامت صنف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبرد. عادت في قطعان العداستنا لما دعت داعي إلى ساح الفدا فانظر بقاياهم غادت أمثلة واسمع أني ننجاب أرجى المدى لا يا جولة لم تبقي في سمع المدى إلا الصدى صالت عليهم واستدارت حولهم صاروا حصيدا في الفراري هم مدى تغذى الطواري من حششة الإيدا حتى سقيناها النجع الأسودا أكبرت نفسا لا ترى من عزة إلا بسحات الوغة ترجو الهدى تاتي هيضى الموت يحدوها الظما تبغي بظل المرهفة الموردا تشتاق أن تلقى في متة تسمو إلى العقبة وترجو السدادة هامت بحور العين في جنتها ترجو بها عيشا كريما سرمدا يا واهبا لله روحا حرة جودا وإقداما تروم الموعدا واضن إلى أعلى الأمان ذروة قد سرى يشترها حاثيثا منشدا لبى وأبلى لم يحد عن غاية قد صاغ منها هول يا مولدا سل فسحات الواغى حتى ترى جمع الأعادي في نواحيها سدا قد أقسم الأبطال أن ألا يقعدوا حتى يكون الدين قد عمل مدى دارت راحها فوق أناق العدى أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبرد. فوق أعناق العدى واستصلت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبرد.